ولذا قُلِتْ سورةٌ أن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوَّ الضَّولِ مِنْهُمْ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوَّ الضَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَعْنَانَكُمْ مَعَ القاعدين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 تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراض ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الطعفان يجدون ما يوفقون، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سديله، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل. قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأي يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم إذَا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب الشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلف من لا اله الا ان قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وموقف جهنم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومقواهم جهنم جزاء يَلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَلِنَالَ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ